اخوة الإيمان ومن التسجيلات النابرة للقارئ شيخ محمد رفعاد نتم الان الى هذه كلاوة العطيرة لما تيسر من ايات الله البينات من صورتي البقرة والبلد وهي مسجلة من مسجد فاضل باشا بالقاهرة في فترة الاربعين <تصفيق> وتلهمان والاسلام استمعنا الى هذه كلاوة القرآنية في العطرة لما تأثر من آيات الله البينات من سورتي البقرة هو البلد تلاها علينا القارئ شيخ محمد رفعت وهي من التسجينات النادرة